إنما المشركون نجس فلا يقربوا النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله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 ما يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا اتخذوا أحبارهم ورثبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما وما إله واحداً إله واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون